أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لا فرض لها صداق أم لا ويدل لهذا العموم قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا مع قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معه لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل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 لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداقة وغيرها وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء والأحوط الأخذ بالعموم وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة وعقده في مراقي السعود بقوله وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة إلى آخره فقوله ثم هذا الآخر على إباحة يعني أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فإن توافق على قدر معين فالأمر واضح وإن اختلف فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الآية هذا هو الظاهر وظاهر قوله ومتعوهن وقوله وللمطلقات متاع يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلا واستدل بعض المالكيه على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين قالوا فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب قال مقيده عفى الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر لأن قوله على المحسنين وعلى المتقين تأكيد للوجوب وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ومتعهن الآية ما نصه وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط فنفقه الأزواج والأقارب واجبه ولم يعين فيها القدر اللازم وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في الميدان وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله وقاتلوا في سبيل الله الآية وصرح بما أشار إليه هنا في قوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب كما قال قعنب بن أم صاحب إذا أنت لاقيت في نجدة فلا تتهيبك أن تقدما فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما وان تتخطاك اسبابها فان قصاراك ان تهرم وقال زهير رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم وقال ابو الطيب واذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا ولقد اجاد من قال في الجبن عار وفي الاقدام مكرمه والمرء في الجبن لا ينجو من القدر وهذا هو المراد بالآيات المذكورة ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم إلى الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجا عنها تنبيه لم تأتي لفظة ألم ترى ونحوها في القرآن مما تقدمه لفظ ألم معداتا إلا بالحرف الذي هو إلى وقد ظن بعض العلماء أن ذلك لازم والتحقيق عدم لزومه وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر كما يشهد له قول امرئ القيس ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي مستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته